الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستخيم صراط الذين أنعمت على سَمَاءَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ أُتِلَ أَصْحَابُ النَّخْدِ ٱلْمَوْعُودِ أَنَّ لِذَاتِ الْوُقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ Mm. -hmm.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 Maaliki yawm ad-deen. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdina إن فطاش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود Ja tõlleid kõr Șiulile on allīgi tõwieud klube ja selliseud teiseud Mea Allahumman habida habida الله الله Allahuakbar Sami'a Allahu liman As-salamu alaikum wa rahmatullahi. As-salamu wa بدي طاح له ورقه على كذاب سرته حتى انتظر و يا اخي هو ممكن هيك بس يتلاقي حتى هذا الوقت وصرف على البيت ولان فاتت و صاحب البيت ما في مرتبه يبقى فطور انا البيت مرهون وبعد الامل موجه اي امل يوجد ترى لا بتعرف ليش هالكلام والله لو جبتي عملت يعني اطلب الله انه ممكن انا نساعدك الواحد بالبيت جزاكم الله All allah. ما قال اكو